كما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء؟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 لكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان